كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يقول يقول يقول يقول ما لدي اذا صلبت مرضتي ولا خليله مرضتي ولا ضامن مرضتي ولا في في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 يومك يا اذا ترجعوا او او هذا بالواقع دي بالواقع في احد الكريم ومع يوتوب ورطه يفهوا علينا اخبار الاذاعه الجمهوريه العربيه رياضيه رياضيه والان اعلان اسم لكل التوفيق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 والله عايز اني اعمل عايز اني والله عايز اني والله يا ابو عايزك والله يا اولایی شیطان مدید بسم اللہ الرحمن I'm going to you. Okay. سلام دادا نه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 Thank <laughs> you. الله الله الله الله لا تعد حسر الدين والدين لا أنه قول الدين Oh, ان شاء الله ما الله الله الله الله الله آه oh. الله أكبر. أَوَالْعَنْدَالْمُوَسِّعِاللَّهُ إِلَى سمحهم عليهم يا ام سمحهم زي واحد مفيش <تصفيق> على وشك موسیقی رسول الله